بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما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 أو إلى الكهف أن شر لكم ربكم من رحمته فأو إلى الكهف أن شر لكم ربكم من رحمته ويهئ لكم من أمركم مرفقا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 قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٌ Katakanlah, "Rabbu kum, A'lam bimal bithum, fabathu ahdakum biorikum hadhih ilal Madinah, faliyazur ayuha azka فاليوم ظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه ولا يتلطّف ولا يشعرن بكم أحدا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 سيقولون ثلاثة الرابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قُل الرَّبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إلَّا قَلِيلٌ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 فَلْيَكْفُرَ إِنَّ أَعْتَدَنَا لِالظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَغِيثُ يُغَاثُ بِمَا إِنَّكَ الْمُهْلِ يَشْوِ Biäs al sharab wa saat murtfqa. Inna al-ladzina amanu wa amilu al-callihat. Inna la أولئك لهم جنة عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضرا من دون سيئ واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا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 ثم من نطفة أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجال لكنه الله ربي ولا أشرك بربى أحدا Walau laa, iz dah kel t jantek, kul t ma sha Allah laa kuwta illa billah. Interni, ana aqul min kamal, wawala da,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 وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما فق فيها وهي خاوية على عروشها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا Walam takilah fiaat yang syurunah mina Allah, samaa kana mantcira. Hinaalik al-wala'atulillahi al-haq. Wa khair thawab, wa khair وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنَّا نَزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَقْتُ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَامًا فَأَخْتَلَقْتُ فأصبح تَذْرُوهُ الْرِّيَاحُ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 Walaupun telah kita sarafkan dalam Al-Quran ini kepada orang-orang dari segala macam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 اهل قرية استقع ما اهلها فابوا ان يضيفوهما فابوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن يقض فاقامه قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا وكان ابوهما صالحا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 قال امما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا وامما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنه وسنقول له من امرنا يسرى Maka aku mengikuti sebabnya, sehingga ketika matahari terbit, aku melihat kaum yang tidak membuatkan mereka bersembunyi tanpa dia. Demikian juga, kami telah memberitahu mereka apa yang mereka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 قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال فخو حتى إذا جعله نارا قال أتوني حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرا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 الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سماع، أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء ما جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع